أَعْلَمُ أَنَّهُ رَبُّكُمْ وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَهُ الْحَقُّ وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَهُ الْحَقُّ وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَهُ الْحَقُّ علی من رو کشید ra yeah. الله مصلى الناري لله الله حاج بيقول لي عشان انا دلوقتي خاصه فيك الله عليك يا عليك عبد الشيخ بي اخنيك الشيخ الله الله الله, الله, الله. يوسف kise hai كده والله الله يكرمك حصل يا باشا والله بالله شاء الله الله الله الله كبر، شايف الله أكبر. I don't... قاره يا شيخ الله الله الله, الله <تصفيق> یک بطری آب می‌دهم تا زنده وكما أنู��ت اللمين أ JB wasn't with your question أخذ عن تنها بأع Doom el-Kabar التي تتسجل سنها week ask for the funny qu między العينその دكرار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 das vor الطلاب الذين كانوا في <تصفيق> المحاضره هذه دعائي اطلب منهم انهم كانوا في المحاضره هذه اطلب منهم انهم كانوا في المحاضره هذه اطلب منهم